آمين. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ويب فيه خذت المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله الله من الشاطان الغجيم واتبعوا ما تزل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يقولا إنما نحن فتنة, إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرقون به بين المرء وزوجه وما هم براضين به من أحد إلا بِإِذْنِ اللَّهِ الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا يَجْعَلُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِسْتَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيدِ وَإِلَهُكُمْ مِنْهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 شيء من علمه إلا بما شاء وتعقسيه السماوات والأرض ولا يقوده حظهما وهو العلي العظيم لا إقراء في الدين قد تبين رجل من الغيب فمن يكفر للطاهوس ويؤمن بالله فقد استمتك بالعروة الوثقى لا نقام له عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. اولئك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 لا نفرق بين أحد من رسوله سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وساعا لا ما كتبت وعليها ما كتبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا من قبلنا. ربنا ولا سحملنا ما لا طاقة لنا به. هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اخترف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكبر بايات الله كيف اللَّهَ الله سريع الحساب خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سواها على الأرض. خلق في أيام على العرش. يمشي الليل النهار يغضبه حديثا والشمس والقمر والنجوم. والشمس والقمر والنجوم متخرات بأمره. هو الامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تنفذوا up ان الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتاك ابحثتم انما خلقناكم قناه عبدا وانكم الينا لا ترجعون تاليات ذكرى إن إلهكم نواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن دينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفا من كل شاطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقدقون من كل جانب دعورا ولهم عذاب طاقبا. الا من خطب القطة فادفعه شهاب داقبا. اعون بالله من الشيطان الرجيم. واذ قربنا اليك نظرا من الجن يستمعون القرآن. فلما يا قومنا إنا سمعنا كتاب انزل من ماد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ظنوبكم يغفر من ظنوبكم يغفر من, من ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعزز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين بِاللَّهِ بالله من الشاطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ من سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ لا تنفضون إلا بسرطان مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفضعا من خشية الله وتلك الأفتاد نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفضعا من خشية الله وتلك الامتال مضربها آل للناس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرَّحِيمُ الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المطور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الأمدال نضربها آل للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشعر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نظر من الجن فقالوا فقالوا سمعنا قرانا عجبا ينبي الى الرجل فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سبيعنا على الله شبطا وأننا من الناء تقول الانس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الانس يعوذون الرجال من الجن فزادوهم رأطا وأنهم ضدوا كما من أنس الله وجدناها مليت حرساً شديداً وشعباً وأنا كنا نقعد منها هذا قاعد فمن يتبع الان يجد له شهاب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما عابد لكم دينكم واليدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب البلقه من شر ما خلقه ومن شر غاسق اذا رقد ومن شر النفاذات بالعقده ومن شر حاسد اذا حسده بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس, الناس. اله الناس من شبل وصلات الخناس الذي يوسس في صغور الناس من الجبنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اجر الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض هذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديه وما خلفهم ولا يعيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسعكم سيئه السماوات بسم الله من الشطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم معبودون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم معبودون ما اعبد لكم دينكم ولي الرحمن الرحيم قل هو الله أحده اللهم طمده لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفوا أحده بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برد الفلق <تصفيق> من شر ما خلق ومن شر غاتق إذا وقتل ومن شر نفاتات بالعفاد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الناس ملك الناس اله الناس. الناس من شر الوسعات الذي يوسف في صبور الناس